ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحببتم قالوا بل يا رسول الله قال افشوا السلام بينكم كان سيدنا عبد الله بن عمر كان يخرج الى الى الاسواق مخصوص عشان يلقي السلام على الناس والناس ترد عليه السلام خد بالك كان الصحابه لما يقابل صحابي يسلم عليه وهم ماشيين لو واحد عدى من حوالين شجره والتاني عدى يعني لو فرقت ما بينهم شجره او او حجر او اي حاجه كان يجددوا السلام لان النبي قال اذا لقي احدكم اخاه فليسلم عليه فان حالت بينهما شجره او حائط او حجر ثم لقيه فليسلم عليه يعني وانت ماشي مع صاحبك ومشيين مع بعض معدي فرق ما بينكم عمود نور سلم عليه ثاني وانتم معديين فرقت ما بينكم عربيه سلم عليه ثاني ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم ولو عايز تعرف ان السلام فعلا بيقرب القلوب وبيكسبك حسنات شوف الموقف الجميل دوت واحد دخل على النبي والحديث راوي داوود بسندا صحيح فقال السلام عليكم فرد عن النبي عليه السلام ثم جلس وقال 10 10 حسنات يعني ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال 20 فجاء رجل ثالث فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال السلام كاملا فقال النبي 30 يبقى اذا كثر السلام عمره ما يله المعرفه بل يزود المعرفه بفضل الله من ضمن الامثله السيئه قوي قول القائل يا مربي في غير ولدك يا باني في غير ملكك عايز يقول ايه عايز يقول لو كنت انت اتجوزت واحده والست ديت دي كانت جوزها مات وسابت اطفال يتامه او هي مطلقه وثاء وعندها اطفال فلو ربيت الاولاد دولت واكرمتهم واكلتهم وعايشتهم يبقى انت كده ما لكش اجر اصلا لانك يا مربي في غير ولدك يا باني في غير ملكك والكلام ده الحقيقه ما يصدرش من انسان عنده مفقان ذره من رحمه ومن حنيه لان النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان المسلم بيؤجر في كل شيء حتى لو سقيت عصفوره حتى لو قدمت لقمه للقطه انت ماجور فيها في كل ذات كبد اجر كما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووضح النبي ان لو كان الاطفال دول يتامى فالاجر بيزيد ويزيد النبي بيقول انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين قال انا وكافل اليتيم له او لغيره في الجنه والسعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ولما راح واحد يشتكي اسوء قلبه للنبي عليه الصلاه والسلام قال له اتحب ان تدرك حاجتك اتحب ان يلين قلبك وان تدرك حاجتك قال بلا يا رسول الله قال ارحم اليتيم وامسح راسه واطعمهم من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك واحنا عارفين ان النبي اتجوز امنا خديجه لما اتجوزها كانت متجوزه قبليه مرتين وكان عندها اطفال وكان ام حبيبه برضه لما النبي اتجوزها كان عندها ولد برضه كان عندها بنت ولما اتزوج ام سلمى كان عندها 6 من الاولاد والبنات ورغم ذلك ما حدش قال يا رب في غير ولدك يا باني في غير ملكك بالعكس يا رب في غير ولدك ليك اجر كبير جدا خصوصا لو كانوا يتامى هتكون مع النبي في الجنه ان شاء الله واحد ماشي فلقى صاحبه كان ليه فلوس عند واحد ومكسوف يقول له عليها فيقول له يا اخي اطلب منه فلوسك واتجرأ انت ما سمعتش المثل اللي بيقول الخشيه في الرجال يورث الفقر الخشيه قد مين حياء بالعكس عمر ما كان الحياء يورث الفقر بل الدين كله حياء والحياء لا ياتي الا بخير كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن من حقك ان انت تطلب حقك ولو صاحبك عايز يقول لك اطلب حقك يقول لك اطلب حقك لكن ما يقولكش الخشيه في الرجال يورث الفقر ده النبي على السلام قال حينما مر رجل على انما انمر النبي على رجل فلقى بيقول فحبه بيقول له ايه بيقول له يعني بيوعزه بيقول يعني بطل الحياء اللي انت فيه ده والحياء ده هو اللي رجعك ورا وهو اللي خلاك يدي حقك فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعه فان الحياء من الايمان وقال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع و70 شعبة ادناها او اعلاها ايماط اعلاها قول لا اله الا الله وادناها ايماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان واحد حصل له مشكله او امه ماتت او جات له مشكله او سقط في الكليه فراح يزور صاحبه مالك قال له سقط في الكليه قال له ولا يهمك ايه المشكله حتى لو نجحت يعني هتاخد ايه من وراك الكليه خد الحته دي بقى كده وروق بيها بالك فقال له يا عم ما بشربش الحاجات ديت قال له يا عم الشرب ما يصحش عيب كده خليك راجل قال له ماليش في الكلام ده قال له انت ما سمعتش المثل اللي بيقول راس بلا كيف تستاهل الضرب بالسيف فهم مثل قبيح جدا ومثل شيطاني وكانه عايز يقول ان اللي ما يشربش مخدرات وما يشربش خمره وما يغضبش ربنا يستاهل انه يتقتل مين اللي يستاهل يتقتل اللي بيشرب ويغضب ربنا ولا اللي بيطول ولا اللي بيطيع ربنا سبحانه وتعالى ولذلك امرنا النبي على السلام ان احنا نحسن اختيار الصديق قال الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل وقال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعام واحد لقى صاحبه عمال بينافق واحد فبيقول له انت بتعمل كده ليه وانت على طول كده مع كل الناس بالمنظر ده يقول له يا اخي انت ما سمعتش المثل اللي بيقول اللي ما تحتاجش وشه النهارده بكره تحتاج افاه طبعا المثل برضه هو عباره عن دعوه للنفاق ان انت تنافق كل الناس لو ما احتجتش الانسان ده النهارده اكيد هيجي عليك يوم وهتحتاجه فنفقه وجامل واعمل اي حاجه علشان توصل يعني المسلم الاصل فيه انه ما بينافقش حد الاصل في المسلم ان قلبه نقي وجميل وبيحب الناس كلها مش عشان مصالحه الشخصيه وانما بيحبهم لله قال جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واتيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال فضلا الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان من ضمنها وان يحب المراه لا يحبه الا لله وقال صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان من ضمن الـ الـ الامثله الموجوده ان فلان ده راجل شراني قوي فواحد بيخبط عليه سال عليه قال له فلان نايم قال الحمد لله ده نوم الظالم عباده عمره ما كان نوم الظالم عباده وكون ان الظالم نايم ليس معناه ان هو نايم يعبد ربنا سبحانه وتعالى انما ممكن نقول نوم الظالم راحة من شره من ضمن الحاجات واحد رايح يزور صاحبه فابوه ابو صاحبه هو اللي فتح البيب سلام عليكم يا عمي ازايا حضرتك عليكم السلام يا ابني فلاني الفلاني اللي هو ابنه صاحب اللي مش صاحب يقول له والله ابني ده نايم بقاله ساعتين بياكل رز مع الملايكة كلمة بياكل رز مع الملايكة كلمه مش مظبوطه لان الملائكه منزهون عن الاكل والشرب والشهوات لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما امرون يسبحون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون يبقى الاصل نقول له ايه نقول له نايم ما نقولوش بياكل رز مع الملائكه لان الملائكه لا ياكلون ولا يشربون اخر حاجتين بيختلفوا في حلقه الليله دي ان فلان شاف فلان ما بتصليش شمال ما بتشربنا وكلمه مره واتنين وتلاته فيلك فلان ده ده لا يمكن ربنا يا دي ده فلان ده رايح على النار راكب طياره سكود او صاروخ سكود فلان بقى الثاني بقى ده رايح على الجنه راكب طياره اي واكس او او مش عارف طياره ايه الكلام ده بيجس لان في تقلي على ربنا لان انت كده حكمت نفسك في العباد قلت فلان هيخش الجنه وفلان هيخش النار مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كده وقال ان رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس فيما يظهر للناس حتى اذا اقترب اجل سبقه على الكتاب فعامل بعمل اهل النار فدخل النار وان رجل يعمل الزمان الطويل ومد عمل اهل النار حتى اذا مقترب اجل وسبق عليه الكتاب فعمل بعمل فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه فانما الاعمال بالخواتيم فلا تحكم لمعين ان هو من اهل الجنه ولا تحكم على معين بان هو من اهل النار واوعى تتالى على الله كان في واحد كمان ده مسلم النبي بيحكي عنه انه قال والله لا يغفر الله لفلان او لا يدخله الجنه فقال جل وعلا من ذا الذي يتالى يتالى ان يحلف من ذا الذي يتالى علي الا اغفر لفلان قد غفرت له واحبط طعامك وحكى لنا بالسلام عن اثنين من بني اسرائيل كانوا متوخيين احدهما كان مجتهدا والاخر كان مذبا فالمجتهد يمر على المذنب يقول له اقصر خف بقى في مره من مرات قال له اقصر والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه فقال كلمه او بقت عليه دنياه واخرها فلما مات اجتمع عند الله عز وجل فقال جل وعلا للمجتهد اكنت لي عالما ام كنت على ما في يدي قادر اذهبه به الى النار ثم نظر الى المذنب وقال اذهبوا بي الى الجنه اوعى تستبعد الهدايا على حد كانوا زمان بيقولوا لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب واسلم عمر بن الخطاب وكان فاروق الامه الاكبر كان حصن حصين بين السنه والبدعه اخر مثال واحد شاف صاحبه بيصلي فبيقول له انت بتصلي على ايه يا ابني يا حبيبي مش نفعك لا صلاه ولا نفعك عباده يا عزيزي افعل ما تريد فان الجنه كومبليت بالله <تصفيق> حضرتك بيقولوا الجنه كامله العدد مفيش عدد ثاني داخل الجنه خلاص خلصت المساله مفيش حد داخل الجنه مين يقول الكلام دوت مين اللي يتالق على الله ويقول ان مفيش حد داخل الجنه خلاص الجنه كومبليت الكلام ده خطير لان في اولا بيصبط الناس عن عباده الله حاجه الثانيه فيه علم الغيب ان الجنه اكتملت اشعه الرفق مع ان سنه النبي بقى بتقول عكس كده بتقول ان المولى عز وجل والحديث في الصحيحين لا تزال جهنم يلقى فيها يلقى فيها من الناس وتقول على وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزه في قدمه فينذوي بعضها الى بعض وتقول قط قط قد اكتفيت ثم الجنه بقى قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزال في الجنه فضل حتى ينشي الله عز وجل لها خلقا اخر فيسكنهم في فضول الجنه يعني ايه يعني النبي بيقول ان ان ان, إن النار عماله تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى ما يضع الحق جل وعلا قدمه في النار فتقول قد قد اكتفيت مش عايزه حد ثاني انما الجنه كل اهل الجنه يسكنوا الجنه وربنا يجعلنا واياكم من اهل الجنه فلما يسكنوا الجنه وكل واحد ياخد ملك في الجنه ملك عظيم جدا لا يخطر على قلب بشر وهيفضل في اماكن فاضيه في الجنه من رحمه ربنا يو... ان هو يخلق خلقا اخر ليسكنهم الجنه عشان تكتمل الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى دي كانت بعض الامثال وبعض الكلمات اللي حبينا كده ندردش مع بعض ونضحك مع بعض ونوضح موقف الشارع منها أسأل المولى عز وجل أن ينزه ألسنتنا من مثل هذه الكلمات وعدينا عليك الكلمات وموقف الشرع منها وأتمنى ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما وأتمنى كل برنامج ده عجبكم إن شاء الله وربنا يجمعنا وإياكم على الخير بحبكم في الله والله سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشين في دين الأمر الناس دوامة الدنيا والشواية من يوم العراق <تصفيق> بيته في الشارع من